السلام الله, الله وبركاته والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين ثم بعد إن لها في كتاب الآني عز وجل عظة رشيدة وتذكرة بليغة حسبنا منها آية في كتاب الآني عز وجل وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغة واتقوا إن الله حبير بما تعملون. إن هذه الآية الكريمة تضعنا أمام أهم قضايا العبودية الخاصة لله في العالم. فلا وهي تقوى الله عز وجل. وهل هناك تبيل خير من تقوى الله يكون فيه الخلاص من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ومن النجاة من أهوال يوم القيامة هل هناك سفينة خير من تقوى الله حتى وجل يعبر بها العباد في ضم الحياة فيصلون إلى جنة عرض السماوات والأرض مهما تلفث الإنسان في حياته فلن يجد كتقوى الله طريقا يوصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل في أكثر من آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون لذلك عندما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن تقوى الله قال أن يطاع الله فلا يحصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يقف فمن ضيع فائد الله عز وجل وتعزى حدوده واستخفى بشاعر أدبر عن هدئه سبحانه وتعالى استخفى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من التقوى في شيء وكان قرما قيامة من الخاسرين لأن الله عز وجل يقول أمرتكم فضيعتم ما عددت إليكم فيه ورفعتم أنسابكم فاليوم أرفعوا نسابكم وأضعوا أنسابكم أين المتقون؟, أين المتقون أين المتقون أين المتقون إن أكرمكم عند الله نتقاكم إن أكرمكم عند الله نتقاكم لذلك الحسن البصري إمام التابعين يقول ما ضربت ببصري ولا نققت بلساني ولا نضجت بيدي ولا سأت على أظني حتى أنظر على طاعة أنا على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت وفي الحديث القرسي ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أجبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها وإجده الذي يسعى بها ولا سألني لأعيدنه ولأن استعابني لأعيدنه فانظروا أيها الإخوة من كان الله عز وجل معه في بصره غطت عينه عن محارب الله لا ينظر إلا إلى ما أحل الله له ومن كان الله معه بسمحه أبدا أبدا أذناه أن تستمع المنكر والباطل من كان الله معه في جو في في كيانه لم يقبل جوفه الحرام لم تسعقناه إلى معصية لم تضط شر من تمص حراما من كان الله علما بجميع كيانه استنار عقله بالهدى فأقول أيها الإخوة في شهر رمضان المبارك. شهر الدقوة وشهر القرآن شهر البر والإحتام أذكركم بالتمسك بحمل الله المثير وهو الله عز وجل فقد أوصار النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يدي شفيعا لأصحابه يوم القيامة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن اقرأوا ورطة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فإذا قرأت القرآن من فافحة الكتاب إلى قل أعوذ رب الناس فأنت في في في الدرجة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الله عيسى ونبي الله موسى ونبي الله إبراهيم ونبي الله نوح ونبي الله إبريص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في التردوس الأعلى من الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة مئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض فتعاهد هذا القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة والحسنة بعشر ثالثة لا أقول آلف لام مين حرف إنما آلف شرف ولا من حرف ومين حرف فتصور من قرأ حرقا لكتاب الله فله بحسن والحسن في عشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل القرآن وخاصته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته